ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم